أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج بسم الله الرحمن الرحيم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام of <laughs> سفر فعدة من أيام أخر وعلى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تطوم خيرا Yeah Di ba lanh فمن كان من len يُطِيقُونَ. wa anta Oh, Oh, يريد الله بكم العسر يريد بكم العسر ولتكملوا العدتة ولتكبروا الله ليت قومي علموا تلك فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وِذْ تُبْدِي لِلْعِبَادَةِ الله وَإِذَا سَأَلَكَ wa iza sa'alaka flexibility أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَةُ إِنَا Olha فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَمَنْ كَانَ فِي خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود ذانيكا يبين الله آياته للناس لعله يذكرون وانتم This me like هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج